مذكرات في المعافل السماء السلام عليكم طلاب <تلاحكي> كاته <تصفيق> إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سعيات عمالنا إنه من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهدوا أن محمداً عبده ورسوله ما زال الحديث موصولا عن الفعل المضارع والفعل المضارع يبدأ بحرف من حروف كلمة أنايتو. والفعل المضارع مبني أم معرب مبني ومعرب متى يبنى الفعل المضارع إذا اتصلت به إحدى النونين نون النسوة أو نون متى إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون مثال مثال للبناء على السكون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يرضعن طيب مثال للبناء على الفتح طالله لأكيدن لا أصنامكم أو لأجتهدن لا في دروسي إذن الفعل المضارع يبنى إذا اتصلت به إحدى النونين نون النسو أو نون التوكيد إذا اتصلت به نوني النسوة يبنى على السكون وإذا اتصلت به التوكيد يبنى على الفتح طيب الأمر الآخر الفعل المضارع من ناحية الإعراب يرفع وينصب ويجزم متى يرفع الفعل المضارع إذا قلت إذا لم يتصل به الاتصال يكون في نهاية الفعل إذا لم يسبقه أو يتقدم عليه أداة نصب أو أداة جزم طيب مثال لفعل مضارع بلاش إجابات جماعية مثال لفعل مضارع مرفوع يشرح المعلم الدرس طيب الفعل المضارع ما على ما يرفع الفعل المضارع بالضمة ظاهرة أم مقدرة ظاهرة ومقدرة متى تكون ظاهرة إذا كان الفعل صحيح الآخر طيب يصلي المسلم في المسجد صحيح أم اعتل طيب علامة ظاهرة أم مقدرة يارضى الله عنك طيب ظاهرة أم مقدرة مقدرة يَقْرَأُ الْمُسْلِمُ فِي الْمُصْخَفِ ظاهرة يَقْرَأُ اوه فالعلامة الظاهرة تظهر في النطق وتظهر في الكتاب خلاص؟ طيب إبع علامة الرافع ضمّة ظاهرة و طيب وإيه كمان علامة رافع يعني يرفع الفعل مضارع بالضمّة ظاهرة أو مقدرة ويرفع بإيه كمان يرفع بثبوت النون متى؟ سؤال متى يرفع الفعل المضارع بثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة والسؤال ما هي الأفعال الخمسة ما هي الأفعال كل فعل مضارع اتصلت به ألف أو واو أو ياء طيب مثال لمضارع مرفوع اتصلت به ألف الاثنين بس مشان الجله الجمعيه بعد اذنكم ما شاء الله المسلمين طيبين بشرح الدرس اول مرة نشوف الامثله الجميلة المسلمين بشرحهم المسلمين بيصلوا وبيصوموا بيستغفروا خلي الشرح ده للمدرسين ماشي المعلمان يشرحان الدرس يبقى فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لاتصاله بالالف طيب فعل مضارع مرفوع لاتصاله بواو الجماعة المهندسون يبنون, المهندسون يبنون المصانع طيب من يعرب هذه الجملة هذا اخواننا اللي على الجدر دولي يقربوا كده مني شوي إلا بقى لو كان واحد متعاقد مع الجدار فيصح في هذا العقد ومش عايزين نفسخه حتى اللي جلس على كرسي أرب نشاط وحيوية وتجدد نشاطك كده المهندسون يبنون المصانع اتفضل اجابة كاملة المهندسون مبتدأ والمبتدأ دايما هتقول لي مرفوع هقول لك مرفوع بايه تقول لي ده جامع مذكر مرفوع بالواو فانا اقولها على طول المهندسون مبتدا مرفوع بالواو لانه جامع مذكر سالم تبقى زي ما بقوله بتوعي الانجليزي complete answer فد يبنون فعل مضارع ماله مرفوع بثبوت انه ليه لانه من الافعال الخمس طيب في فعل ملوش فاعل فيه اين الفاعل وهو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رافع فاعل يبنون هيبنوا الايه اللي هيتبني يبقى ايه مفعول والمفعول دائما يبقى فعل مفعول بيه منصوب على متنص به الايه واحد يقول اللي ده انت قلت مبتدأ من شوية ودخلت الجملة الاسمية في الجملة الفعلية ثم لفن الخبر بتاع المهندسون نقول الجملة الفعلية يبنون المصانع الجملة الفعلية في محل رافع خبر المهندسون يبنون اذا يرفع الفعل المضارع بايه بضم مظاهرة او مقدرة ويرفع بثبوت النون اذا كان من الافعال الخمسة خدنا نصب الفعل المضارع هناك فرق بين علامة النصب وأداة النصب أداة النصب أين موقعها في الجملة؟ قبل ولا بعد قبل الفعل إذن عشان أقول ده فعل مضارع منصوب لابد وأن أبحث عن الأداة قطعة في الامتحان استغلق فعل مضارع منصوب آية استغلق فعل مضارع منصوب بيتدور على إيه يقول لك بدور على فعل مضارع منصوب أمر ما يهتدي للإجابة لأن التفكير الصح نص الإجابة بضار على إيه على فعل مضارع منصوب يعني ايه؟ يعني يا بضار على المضارع وبعد كده الأداة يا بضار على أدوات النصب وشوف بعدها ايه؟ أدوات نصب الفعل المضارع عندي السمنال كم أداة كم أداة كم قسم كم قسم ثلاثة طيب القسم الأول أداة أدوات تنصب بنفسها خلاص طيب الأدوات التي تنصب بنفسها مثل أن ولن وكي وإذا أن لن كي إذا طيب مثال لأن مثال لأن ها أن عز أن مثال لأن أقسمت أن أجتاهدا يبقى أجتات فعل مضارع وأداة النصب بأن وعلامة النصب بالفتح ثلاث من كنا فيه وجد حالات الإيمان أن يكونا أن يكونا صح؟ طيب سؤال للبحث أن بتنصب الفعل المضارع قال الله علم أن سيكون منكم مرضى علم أن سيكون مش الآية كده وأن أداة نصب ويكون فعل مضارع يبقى يكون ولا يكون يكون ولا يكونوا يكون هي الأصل على القاعدة اللي احنا نعرفها يكون هي في في المصحف يكونوا ما السبب؟ ابحث وتأمل خلي السؤال ده بقى للبحث ماشي؟ يبقى أن لن مثل ما يأتي مضارع منصوب بعد لن لن واجيب وراها مضارع منصوب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا في صورة ايه قال عمران لا ينال الله لن نبرح عليه عاكفين يبقى لن أداة نصب ونبرح فعل مضارع وإيه لن والعلامة الفتحة سأزورك بارك الله فيك خلاص هجيلك سأزورك إذن أكريمها كا طيب ما شرط إذن لتنصب ها في صدر صدر الإيه جملة الإيه الجواب, الجواب. اتنين المضارع الذي يأتي بعدها دل على الاستقبال يدل على الحال ها كمان ناس ناحدة قال لا يفصل سامي حد يقول كده قال لا يفصل ايه قال لا يفصل بينها وبين المضربة فاصل والفصل يكون قسم او نداء طيب ادوات تنصب بان مضمرة جوازا واحدة بس هي لام التعليم اللي هي لام كي اللي هي لام التعليم سافر اسرعت لادرك القطار أسرعت لأدرك القطار ويجوز أن أقول أسرعت لأن أدرك القطار يبقى باقي الأدوات تنصب بأن مضمرة وجوبا أول الأداءة أخذناها لام كيف أتعرف على لام الجحود أنا جبت قطعة وبقول استخرج فعل مضارع منصب بأن مضمرة بعد لام الجحود أدور على إيه ابحث عن كون منفي كان قبلها اداة نفي زائد اسم كان ان وجد زائد اللام دي لام الجحود زائد المضارع ما كان الله ليذر المؤمنين ما كان الله ليذر المؤمنين يبقى ما كان ولفظ الجلالة الله اسم كان واللام دي لام الجحود ويظهر فعل مضارع منصب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود ما كنا لنفرط في الواجب ساعة ما شوف ما كان أو لم يكن أو ما كنا أي كون منفي اللام من اللي بعد كده إلا لام إيه لام الجحود أخذنا فاء السببية طيب كيف أميز بين فاء السببية وفاء العطف ما دي فاء ودي فاء فاء السببية عرفها إزاي قبلها تدل على نفي أو طلب نفي أو ومن الطلب أمر نهي تمني ترجي دعاء نهي تحضيض أقول لا لا إيه لا لام لام الجحو فاء السرابية قبلها إيه نهي لا تهمل فتندم فتندم دفاع السببية وبعدها الفعل المضارع اللي هو تندم طب إيه اللي عرفتني دفاء السببية هلأي قبلها لا تندم لا تهمل يا ليتني كنت معهم فأفوزا أفوز فعل مضارع والفاء فائي السببية إيه اللي عرفتني دي قبلها إيه ليت قبلها إيه ليت ليت الشباب يعود يوما فاخبره فاخبره اخبر فعل مضارع والفاء دي فاء السببيه اللي عرفتني ان قبلها ايه ليت هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ف دي فاء فعل مضارع طب ايه اللي عرفني دي استفهام اللي هو ايه؟ هل وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوفي يعني إيه الكلام الجميل ده ألبس ملابس خشنة وأعيش قرير العين أفضل من ألبس الناعم من الملابس وأعيش مقدر الخاطر صح؟ عشان كيف يقول لبس عباءة وتقر وتقر الواو دي واو المعية اللي بينطبق على واو المعية بينطبق على فاء السببية تبقى وتقر أصل الكلام للبس عباءة وأن قر عيني يبقى تقر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية دعاء طيب جوازم المضارع جوازم المضارع قال والجواز ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألم ما. يبقى لم وألم ولما <تصفيق> لم ولما ومثلهم ألم وألم ما الذي زاد همزة الاستفاة ولا من الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومهما وإذا ما وأي ومتى وأين وأيان وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاص طيب أدوات الجزم سوف الكتاب قليلاً وانتبه معي أدوات الجزم هناك أداة وهناك علامة الأداة قبل الفعل والعلامة آخر الفعل خلاص؟ عندي أدوات جزم بتجزم فعل واحد لما شفها أعرف إن في فعل واحد في الجملة لم ولم وزيهم ألم وألم ولام الأمر ولا النهي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يلد أين الفعل المضارع؟ أين الأداة؟ لم أين العلامة؟ لماذا؟ لأنه صحيح الآخر يبقى هذا الفعل هذه الأداة جزمت كم فعل؟ فعل واحد بس لا أجد أبدا علامة من دول أداة من دول معها فعل فعلين لازم فعله واحد بس خلاص اقترب الامتحان ولما أذاكر أين الفعل المضارع أذاكر أين الأداة لما أين العلامة السكون قال الله لينفق ذو ساعة من ساعته أين المضارع أين الأداة لام الأمر لام الأمر أين العلامة السكون يبدي أدوات بتجزم كم فعل فعل واحد طيب العلامة السكون إذا كان صحيح الآخر أقول لم يلد لم يشرح لم يكتب سكون لأن صحيح الآخر معتل الآخر زي يسعى زي يقضي زي يدعو كل ذي فعل مضارعة حروف العلة كم حرف مجموعين في كلمة واي الواو الألف وا الياء طيب إذا أتى بفعل مضارع وسبقه أداة من أدوات الجزم لابد بد أن تحذف ح يحذف حرف العلة ما قلش لم يأتي المعلم لم يأتي المعلم لم يأتي تي أشبع الكسرة بأياء أما له إيه؟ لم يأت أعرف يأت مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلم لم يسع المسلم في الشر لم يسع المسلم في الشر يبقى لام أداة ويسع فعل مضارع وعلامة الجزم حذف حرف العلم خلاص؟ طيب عندي علامة للجزم للجزم حذف حرف النون مع مين مع الأفعال الخامسة أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا أدي أينما تكونوا يأتي الفعل مع أينما في كم فعل في الجملة ما سمي الأولان فعل الشرط والفعل الثاني جواب الشرط أداة الشرط ديت عملها إيه؟ بتجزم يبقى الفعل اللي وراها يكون مجزوم وجواب الشرط بير لابد أن يكون برضو مجزوم طيب أينما تكونوا تكونوا أصلا تكونون بس هو فعل من الأفعال الخمسة سبقه أينما جزم من ومن ما يجوش مع بعض أنا وديكسان ما بنجتمعش أبدا في مكان من ومن؟ النون هو الجزم ما يجوش مع بعض والنون هو النصب عشان كده لأي أينما تكونوا تكونوا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون الفعل اللي بعده يأت فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة ليه؟ لأنه جواب الشرط خلاص؟ يبقى عندي أدوات بتجذب فعل واحد اللي هي مين؟ لم ولم وألم وألم ولام الأمر لام الأمر ولا النهيل خلاص؟ عندي أدوات بتجزم فعلين احنا بنقسمها مجموعتين مجموعة بدأ بالهمزة اللي هي إن إن وأين وأنا وأيان خلاص؟ إذا تعملهم عندك في الكتاب مجموعة إمبراطورية الهمزة وإمبراطورية ميم الهمزة إن وأين وأنا وأيان وأين وصله يبقى إن وأين وإذا ما في الآخر ماشي تبقى إن وأين وأيان وأن وأي وإذا ما دول مجموعة الايه الهمزه. المجموعة التانية من غير من من ومهما وما ومتى من ومهما وما ومتى ويبقى في الأخير كيفما وحيثما يبقى كم مجموعة؟ ثلاثة امبراطورية الهمزة وامبراطورية ميم دول مجموعة أدوات بتبدأ بالهمزة ومجموعة أدوات بتبدأ بميم كل الأدوات ديت بتعمل ايه؟ بتجزم فعلين بيسموا ده أسلوب الشرط أسلوب الايه؟ يتكون أسلوب الشرط من أداة الشرط فعل الشرط جواب الشرط له الشرط وفعل الشرط جواب الشرط أداة الشرط جازمة اللي احنا بنخدها دي والفعل يبقى فعل الشرط مجزوم وجواب الشرط مجزوم أيضا خلاص؟ أقول من اكتب المثال ده عندك من يزرع الشوك يجني الجراح من يزرع الشوك يجني الجراح الاسلوب ده اسمه اسلوب اين الاداة واين الفعل واين الجواب وما علامة الجزم في الفعل والجواب تفضل من اداة شرط بتعمل ايه بتجزم كم فعل فعلين. الفعل الاولاني صحيح ولا معتل صحيح يبقى مجزوم بايه بالسكون اتني ماشي الحد ما لقي فعل تاني هو ده الجواب من يزرع يجن ماله وعلمة الجذب هذا في حرف العلة لأنه أصله إيه يجني واحد زرع شوك أما يجي يجنيه هتلاقي قطرات شلالات الدم تنهمر صح؟ لأنه بيجني إيه شوك صح؟ يبقى من يزرع الشوك يجني الجراح خلاص شباب؟ يقول الأدوات التي تجزم الفعل المضارع ثمانية عشر جازما وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين القسم الأول كل واحد منه يجزم فعلا واحدا خلاص اللي عنده حاجة يعلم عليها والقسم الثاني كل واحد منه يجزم فعلين أما القسم الأول فستة أحرف وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وكلها حروف بإجماع النحاة أما لم فحرف نفي وجزم وقلب نحو قوله تعالى قوله نحو وقوله تعالى لم يكن الذين كفروا طيب أين الفعل المضارع في الآية يكن أين أداة الجزم لم أين علامة الجزم السكون طيب إحنا قلنا يكن دي أصلها إيه طب ايه اللي وصلها ليكون؟ طيب ما هو لم يكن يكون اهيت ولم بقت لم يكن وحط سكون عنه الواو راحت فين؟ قال لك ان النون سكنة وفعل مضارع مجزوم بالسكون وضعت سكون عنه والواو حرف علة وحروف العلة كلها سكنة واللغة العربية تكره التقاء ساكنين فمشينا مين؟ الساكن الأولاني بات لم يكن زياء في القرآن حتى إذا أخرج يده لم يكد أصله إيه لم يكاد قال تعالى قل لم تؤمنوا قل لم تؤمنوا أين المضارع كم فعل في الآية في الجملة واحد أين المضارع تؤمنوا أين الأداة أين العلامة لأنه من الأفعال واما لما فحرف مثل مين نفي وجزم وقلب لما يذوق عذاب لما يذوق عذاب اين الاداه واين المضارع واين العلامه لماذا الدنيا بدات قصص سهلة, سهله شويه طيب واما الم فهو لم زيدت عليه همزة التقرير قال تعالى ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك يبقى الهمزة استفهام ولم الأداة أين الفعل المضارع أين العلامة ما السبب صحيح الآخر وسبق بإيه ماشي ألم أَلَمَّا أُحْسِنْ إِلَيْكَ ده أداة الإيه؟ ألم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أين المضارع؟ يقل أصلها إيه؟ يقول يقول طيب أين الأداة؟ فين المندي؟ فليقل لام الأمر أصلها يقول اللام على سكون والواء وسكنة واللواء العربية تكره الاتقاء سكنين قلنا للسكنة الأولانية مع السلامة بقت إيه؟ فليقل خيراً أو ليصمت أما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى الدعاء دايماً من تحت لفوق ما قول ربنا ده أمر لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الدو... للأمر من تحت لفوق بيبقى ايه دعاء ليقضي علينا رب ليقضي علينا ربك ليقض لو بصيت تجد كسرة تحت الضاد صح واللام دي إيه؟ لام الايه لام مش كده لام الامر مش كده طيب يبقى الفعل المضارع المجزوم طب حطت الكسره ليه عوض عن الياء المحذوفة لأن الايه فليقضي ليقضي فوضعت الكسرة عوض عن مين عن الايه وأما لا فقد ذكر المؤلف أنها تأتي للنهي والدعاء وكل منها يقصد به طلب الكف عن الفعل يبقى النهي معناه طلب الكف عن الفعل وتركه والفرق بينهم أن النهي يكون من الأعلى للأدنى وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى ربنا لا تؤخذنا ولا تحمل علينا إصرا يبقى من فوق لتحت أمر على وجه اللزوم من تحت الفوق دعاء القسم الثاني وهو يجزم فعلين ويسمى أول فعل الشرط وثانيهما جواب الشرط وجزاؤه فهو على أربعة أنواع النوع الأول حرف باتفاق والنوع الثاني اسم باتفاق والنوع الثالث حرف على الأصح والنوع الرابع اسم على الأصح يعني إيه يعني في منها حروف الأدواء دي في منها حروف باتفاق وفي منها أسماء باتفاق وفي نوع حرف على الصحيح وفي اسم على الصحيح يعني على الصحيح من قول العلم يدع اسم النوع الأول ان وحده انتو ذاكر تنجح ده اسمه أسلوب احنا شرحناه وبعد كده بنقوله المكتوب انتو ذاكر تنجح اذا علق الجواب على الفعل يعني الجواب اللي هو النجاح علق على الفعل يعني النجاح معلق على المذاكرة إن ان انت ذاكر تنجح بمفهوم المخالفه لو ما ذكرتش مش هتشوف الايه مش هتشوف النجاح إن تذاكر تنجح أين فعل الشرط تذاكر أين جواب الشرط تنجح أين الأداة أين, أين العلامة تذاكر صحيح ولا معتل صحيح وتنجح فإن, فإن حرف شرط جازم باتفاق النحاة يجزم كم فعل الأول بسميه فعل والثاني بسميه جواب وتذاكر فعل مضارع لو فعل الشرط مجزوم ب بإن وعلامة جزم السكون وفعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره انت وتنجح فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بإن وعلامة جزم السكون وصلة كده؟ ولا في مشكلة؟ لازم مضارع دلوقتي مضارع عندنا بعد كده ممكن يختلف الفعل مع الجواب بس في مرحلة أعلى من كده كلامنا على الفعل فعل والجواب المتفقين ده مضارع وده مضارع النوع الثاني هو المتفق على أنه اسم فتسعة أسماء وهي من وما وأي, وأي وأيان وأين وأنا ومتى وحيثما وكيفما يبقى احنا جبناهم ازاي كل اللي يبدو بالهمزة وحيثما وكيفما وخدنا من امبراطورية ميم من ومهما ومتى خلاص من يكرم جاره يحمد من يكرم جاره يحمد من يذاكر ينجح من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يعمل يرى يذاكر ينجح يكرم يحمد خلاص معروف الفعل والجواب واضح واضح طيب ما تصنع تجزى به تصنع تجزى صحيح صحيح سكون سكون والماء هي الأداء ماشي تجزى صحيح ولا معتل معتل في فتحة على الايه؟ على الزاية يعني هي تجزى من يعمل سوءا يجزى به ليس بأمنيكم ولا أمني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ما تقرأ تستفيد منه تستفيد أو تستفد منه ما تفعل من خير يوفى إليكم أين الفعل؟ تفعل. وأين الأداة وأين العلامة والسبب طيب أين الجواب يوفى يوفى ما العلامة حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر أيام تدعو أيام تدعو فله الأسماء الحسنى ماشي أي كتاب تقرأ تستفيد منه أي كتاب تقرأ تستفيد منه طيب أين الأداة وأين فعل الشرط وأين الجواب أيام ما تدعو فلاه الأسماء الحسنة وهنا سؤال الأداة دي عايز فعله إيه وجواب أين الفعل وأين الجواب ها؟ في أين الجواب؟ فكر ودور علم على علم يبقى عندك كم سؤال علِم أن سيكون ما تدعو فله الأسماء الحسنى متى تلتفت إلى واجبك تنا الرضى ربك متى تلتفت إلى واجبك تنال رضا ربك طيب السؤال ده ممكن يجي في الامتحان صوب بالخطأ ويكون الشكل متى تلتفت إلى واجبك تنال رضا متى أضع العمى متى تعرفوني أين الفعل أضع أين الأداة متى أين العلامة سكون أضع السكون ليه بس ليه, ليه؟ لالتقاء الساكنين مو متى أضع هضع سكون على العين والعمامة الألف ساكنة يلتقي ساكنين فحرك الساكن الأولاني بالكسر مش ما هيش معتل الآخر تعرفوني أصلها تعرفونني يبقى مجزون بحذف حرف النون حذف حرف النون أيان تلقاني أكرمك أيان تلقاني أكرمك أين الأداة وأين الفعل وأين الجواب أكرمك أينما تتوجه تلقى صديقا عايز واحد بقى يجيب لي الآداء والفعل والجواب والعلامة يقول أنا لها فضل أينما تتوجه تلقى صديقا أينما الأداء تتوجه يا فعل الشرط تلقى صديقا طيب أين العلامة أين الأداء في فعل الشرط فين حت؟ ألا أنا عايز فعل الشرط الأول أينما تتوجه فين؟ في الكتاب آه أينما تتوجه تلقى صديقاً تحفو أينما تكونوا يدرككم الموت الكتاب نسخ مختلفة ولا ايه؟ لا موجود طب لو طلع موجود اكيد أكلامه طلع مزبوط إحنا أم إحنا, احنا باء أينما تكونوا يدرككم الموت أين الأداة أينما أين فعل الشرط أين فعل الشرط تكونوا أين العلامة أين جواب الشرط ما العلامة السكون، لأنه أصله يدرك حين تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا أين الأداة حيثما أين الفعل أصله تستقيم اليأس كنة حجفة للتقاء الساكنين أين الجواب يقدر ما العلامة السكون كيفما تكن الأمة يكن الولاة كلام جميل كيفما تكن الأمة يكن الولاة كده الناس اللي عايزه تصابق الزمن ولكنكم قوم تستعجلون عايزين يغيروا كل حاجة بسرعة يقول لك عايزين عزين رئيس كسعد وسعيد أو كأبو بكر وعمر نقول إذا أردت رئيسا كأبو بكر وعمر ككون كسعد وسعيد قالوا لعلي ما بال الفتنة كانت في عصرك ولم تكن في عصر أبو بكر وعمر طبعا معروف أن سيدنا علي صاحب الردود المسكتة يعني أي حد ما شاء الله سيدنا علي رحمه الله رضي عنه كان سريع البديهة وردوده مسكتة بقولوا للفتنة اللي كانت في عصره وما كانتش في عصر أبو بكر وعمر طب ده ظاهر الكلام اتهام لمين لي يردئ ليه قال لهم أما أبو بكر وعمر فكانوا أولياء على مثلي بيسمعوا ويطيع. أما أنا فوالي على أمثالكم لذلك الفتنة كانت في عصره هو كان بكر وعمر كان بيحكم مين وأنا بحكم مين بحكم مين فعشان كده بنقوله إحنا كلنا كلنا عايزين نتغير عايزين نتغير عشان الدنيا من حولنا تتغير يعني كل واحد يعرف الدور المنوط به إيه أنت الإسلام بتاعك بتاعك قضية همك قضية شغلاك واللي هو الموضوع بالنسبة لك انت راجل مستقيم من البيت للجامع من الجامع للبيت وخلصت القصة على كده الصالحون يبنون أنفسهم والمصلحون يبنون الجماعات اللي عيش لنفسه قد يعيش سعيدا قد يعيش مستريحا ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا عشان كده الشيخ عبدالعبدالعزيز ابن بازلك كلام رائع يقول الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله صح؟ الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله وأحد الدكاترة الفضلاء كان بيقول كلمة إن الإنسان في الدنيا دي إن لم يزيد في الدنيا شيء فوزياد عليها يعني أنت دخلت الدنيا ما زودتش الدنيا حاجة يبقى أنت زايد عليها كتير مننا قصته قصة السيد عادي عارفين السيد عادي السيد عادي ده واحد تولد ولاده عادية وتربى تربية عادية ودخل مدرسة عادية وتخرج من جامعة عادية واشتغل في وظيفة عادية وتجوز جوازة ومات موته عادي ده اسمه ايه؟ السيد عادي دخل من باب طلع من باب ما حدش حس بيه وفي واحد دخل الدنيا أحدث فيها تغييرا عشان كده شغل عارف ليك كتاب رائع صغير اسمه ضع بصمتك ضع بصمتك يعني انت لازم يكون لك بصمة في المكان اللي انت فيه سواء باء تاجر زارع معلم ضع بصمتك والمؤمن كالغيث أينما وقع نفع حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان كيفما تكن الأمة يكن الولاة كلام جميل كيفما تكن نيتك يكن ثواب الله لك يكن ثواب الله لك كيفما تكون نيتك وإن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يضيع أجر المصلحين وأكثر حسنات العلماء نيات إنت جالس ومن متى وأنت تجلس كل منكم يأخذ على قدر نيته واحد يقول لك أدني بك في شر عن الناس دنيته واحد يقول أدني بطلب العلم واحد يقول أهرب من البيت من الغم دي نيته صح ومش كل الناس اللي جلسه نيتها واحدة عشان كده النيات تجارة العلماء النيات تجارة العلماء واحد رايح يزور واحد من باب ان زيارة المسلم صلة المودة توثيق العلاقة على لأحواله يأمره بالمعروف يساعده إن كان محتاجا واحد رايح يقول لك والله ده الرجل ده هو ده ومبسوط هروح له هيددم لي كبات عصير منج خال صح هي هو ونيته سواء هو ونيته سواء. إذن إنما الأعمال بالنيات واحد جاي المسجد يقول لك لا حصلي صلاة الجماعة واحد يقول لك لده أنا أخرج من البيت أتوضأ خطوات إحدى وما تحط خطيئة والثانية ترفع درجة وأكثر سواد المسلمين أقترب من إخواني ونتساوى في الصف وأأمر بالمعروف أنهى عن المنكر وأقضي لك أأمر بالمعروف أنهى عن المنكر في المسجد إزاي إزاي أمر بالمعروف أنهى عن المنكر في المسجد في لو وجدت رجل يسيء في صلاته والحديث اسمه حديث الرجل الأيه المسيء لو وجدت رجل يحسن للصلاة هعمل في ايه أوجهه عشان كده مثلاً سعيد بن المسيب صلى يوماً بجوار الحجاج بن يوسف قبل ما يبقى بقى أمير المؤمنين فأساء في صلاته فلما أراد أن يقوم أمسك سعيد بن المسيب بيده وقال أذكار الصلاة ثم علمه الصواب تمر الأيام ويأتي الحجاج أميراً على, على سعيد سعيد ساعة ما عرف انه جاي بس جالك الموت يا يتارك الايه وديت من قديم مركوزة في نفوس الناس عظم قدر الصلاة محدش بيقول جالك الموت يا يتارك الزكاة طبعا الزكاة فريضة زي الصلاة صح؟ ما بقولوش جالك الموت يا يتارك الحج صح؟ ليه جالك الموت يا يتارك الصلاة لعظم قدر الصلاة هتندم على ترك الصلاة من حسنات الحجاج اول ما قابله سعيد دماغه في سكة والحجاج في سكة تانية اول مرآه سعيد البس النهاردة هياخد بحقه مني ساعة ما شافه قال له مرحبا بمعلم الناس الخير مرحبا بمعلم الناس الخير نكتفي بهذا القدر ونكمل في الاسبوع القادم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم